ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ بِمَا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 فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقدير ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسم فسال وَيَطُوفُ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئلأم منثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملكًا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وعستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سَيُكُم مَشْكُوراً إِنَّنَا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرآنَ تَنزِيلاً فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطْعِمْ مِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كَفُوراً وَذْكُرِ سَمَرَبِّكَ بُكْرَةً وَعَصِيلَةً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 12. Nåhne khalqnæhum, og shædædænæ æsræhum, og hvis vi er forstå, bedælænæ, æmthælæm tilbædelæ. 13. Inne hæthi tævkiræ,